موقع رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي خلق من نفسه واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشها حملت حملا خفيفا فمرت به فَلَمَّا أَثْقَلَتِ الدَّعْوَةُ وَاللَّهُ رَبُّ مَا عَلَى إِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا آتَاهُم صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُم فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أيشركون ما لا يخلق شيء لهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصر ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدا لا يتبعونكم سواء عليكم أدعوتهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فدعوهم, فدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يوصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها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 وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَى الظَّالِمِينَ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَتَرَى الَّذِينَ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِن مَّيَنذَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ بِاللَّهِ